تفسيروا سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم وحاكوا بالله يا مقع إلهي نحريستا قوديا بداك على هذا النطب نحريستا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى وحاو تسبح سدو حاكو سوق العرالك يدولك الله بقرك حمت كَدههر الدمدي سَنكار فلك سن حكمد كد سياعي هو الذي بعتَ ف الأُم مينَ رسلم مِنهُ ييتل عليههم آياته وَزَكيهم. وَُزَكيهم وَويعَّمهُم الكتابَ وَفكمََ وَإِن كانَوا مِنْ قَبلل نَفِي ظلالِم مبكُس بحيك ن قتَ ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم وحاكل لو دري نبي قد قال ولي ايمان ان الله وكذا جه دومدي سوى حكمت بديع اي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ارنكا سو دریسته نبی الله عليه وسلم و الداخ الیه فدگی سو و خونا سی نبی نمدا الله ایا اسکل فدلیه دیق وین لو سو کو بیکرین مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وحيل مذهل يهودين لفرعين الكتاب تورد كو عمل فلان هذا نعم كو بارس الكتب وَحَاشَ لِمَعَذَّلَتِ صَالِحًا كُبْسَ بَيْنِي أَعَيذُهَا إِلَٰهِي اللَّهَ مَهْلُونِ يَقُمْ ظَالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وحض هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كو يهود وهذا الشيقتان لكن أولياء إلهي وداتك قال لك حق جعل هذا غيره ذات انك والرشاقه ولا يتمنونه أبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ما جعلني عندما شول يقود وحي مرسيدين درتت الله واجيكوا ظالمين تا قُل انَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تم تعملون وحات النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيرد اذكر ريسان ويدن هليلسا كدمنا وحال ايدين الين الله وجوح مقري وحاجو ماركاسو ايدين كو وحد عمل فل الله اكبر الله اكبر لا Suratul Jum'a mekkia kui etubana yadadayi ka kuban taiwana suratallabia lihtanaad ja tertiib ta quran ka kareem ka Aidaan suratul Jum'a agor ja vahaan ka kaadana inna agood alla subhanahu wa ta'ala iassida makhlouqatku allahu tasbih saadan Vahaan ka loo ka kaadana inna sida alla subhanahu wa ta'ala agumanna isti'aalam Muhammad salatu جارهان عربته ووقتي <تصفيق> قاسقون الدره يا جاهل لم بعدن كسغنا حنونه وفضل الله سبحانه وتعالى كلي كسغنا د اسغانا مدن الا ويديستو وحان كلا ايدان كا قادن ان بينت يهودا الله سبحانه وتعالى ان نجعل نبي محمد او يهود وحدكو ترهد هداا رن شغاستان جهلادا غيريده قفكي ولي الله يا الله حق يا <تصفيق> حقيقه سغيري دات كارر انسان ويدن هليلي الله ايانا لدين سبحانه وتعالى مركاس واحد سميسن ودن لدين شيغي حقيقه سغيري دات كارر انسان ويدن الله سبحانه وتعالى ايا لدين علي مركاس لدين شيغي واحد فشن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <صحيح> Teelet mu 경찰, ha valutest tilis시uksetulませんkaseid on seda ka, ta usäril viedu edeku Salada. Ka valitLO قَالَ يَا رَسُولَ كَيْ سَرُّ مَيُومَ رَكَلَ آذَا مَ صَلَاةَ دَمَالِنَ تَجْمَعُهَا هَذَا حُسْنُ إِلَاهِي كَانَ تَجَوْحَ قَدَ شَبَ سِدَاصِهِ خَيْرَ بَدَنٍ هَدَّتْهُ إِنْ كَ وَوَحُك فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ حَدِيثَ سَلَادَ جُمْعَهَا لَدَمَيَ كُفَا فَدُلْكَ أَوْ دَلْبَرِ اسْقَى إِلَٰهِي أَلَنَا حُسَيْنًا بَدَنٌ وَاحِدٌ مُدَنْتَهُنَ إِنَادِ لِبَانَتَانَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَلُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ اللهوي ومن التجاره والله خير الرازقين مركه اركان جناعسي يا عياري احلقم انا داشو حق اداي ااذا وين كاتك النبي وادو تاكن وحا وحا الله اكتي سيال اياك خير بدل عياري جناعسي بالله الله ايا هو خير بدل انت وحرزاقده يا esi kann Vertinee see ontsigist, kvalitabian aast meed lõdu. Saavad rekaud löep91, Ma ü面es kast Porteta كوا الله يا رسول كي سروميو مركا لاذا ما حسد الهي كانت تغوح قد شرب سدا خير بدن هداتي انكو وحك فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الأرض وبتغوا من فاضن الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون حديث لا تجمعها لبما يكفى فأفردوا لك أو ضلب الرزق يا إلهي ألا نحس إن بدا وحد مدنتهين إناد ليبانتان وإذا رأوا تجارة أو لهوة قائما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ مَرْكَ أَرْكَانْ قَنَعْسِي عِيَارِيَ وَحْلَقُ مَدَدَى شُحَقِهِ دَا إِيَئَا دَا وَإِنَا كَاتَكَ النَّبِيُّ وَدَوْتَاكَ وَحَابَ هَذَا وَحَأَ اللَّهُ أَكْتِي سَيَاللَّا أَيَاكَ خَيْرُ بَ الله ايا هو خير بدن انت وخرزاقده الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اا يادان وحان كا قادنا الله سبحانه وتعالى و خوينا و غياديا حنا نودق <تصفيق> دغنا صلاه الجمعه دمر كي mana banana in laaga mashquul salaada jumada dunyo iyo biixiro sida sayana khairku in ogiira hadaanahay kuwa wax og markii salaada la to kado kala firdaadul ka dhidhi sayidinka raadin aya arsaaqda oo badina ay xuska ilaahi inad libanta waxaan kala qaadanayna dabeecadaha dadka qaar iyo sida حقيقة سوحوية ويا اكتس وحاها دا اياك خير بدا بعشره دا اياك بلوتك اللا ايانا وخير بدا انت وحرزاق دا سورة الجمعة يا سورة المنافقون وحاسناء انسالات دا جمعة دا اللي قدتو كدوانا سيدو النبي جينو ييري كري مال انت جمعة ايها الحب ومال انت وخير بدا انت قرحي صوب ب الن <سؤال> ما تجمعدة صلك النبج عليه سرلاة والسلام سرد جنا نود رين أن ك يدرك في عن ما تجمع أن ب الدّوع سيلهه سبحانه والتعالى الدعد النوقبل هذا وصلى الله والصللم على النبينا محمد.